بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تهاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وَمَا بَنَانَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دكها وقد قام من دكها كذبت ثمود بقرواها الى فَأَثْقَلَهُ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَتَمَ اللَّهُ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُ فَبَدَّلْنَا عَلَيْهِ مِن رَّبِّهِ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عذابَهَا